Inna alhamdulillahi na'hmaduhu wa nasta'inu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa siyy'ati a'malina. Ma yadihillahu falamu dhillah la'hu wa man yudlil wa man yudlil fala dhillah wa ashadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la'hu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd fa inna asdaqa al hadithi wa khaira al hadi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبة في الله صور القرآن تحوي دروسا عجيبة تحوي قصصا عظيمة قصص تأخذ بمجامع القلوب قصص الصراع بين الكفر والإيمان قصص تفضح ما يخطط له أعداء الملة من أجل محو الحق وتحريفه أو تشويه الحقائق التي جاءت بها الأنبياء قصص تعمل على تثبيت قلوب المؤمنين عند النوازل وتقديم النصح لهم والإرشادات والتوجيهات السديدة ومن أحسن القصص ما جاء ذكره في مقدمة سورة الكهف من قصة أصحاب الكهف الذين ثبتوا على دين الحق لما شاع وانتشر الكفر والشرك في قومهم فقال الحق سبحانه وتعالى عن هؤلاء الشباب إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلهة فأخبر الحق سبحانه وتعالى أنهم كانوا فتية شبابا اعترفوا لله عز وجل بالوحدانية وشهدوا أن لا إله إلا الله فثبتهم الله سبحانه وتعالى على ذلك وربط على قلوبهم فجعل قلوبهم مطمئنة بينما ترك قومهم يتخبطون في ظلمات الكفر والشرك وهذا درس مهم بالنسبة لشبابنا نحن بالنسبة لشبابنا الذين تعلقت قلوبهم بأمور لا قيمة لها أين ابناؤنا أيها الأحبة؟ واحد ملهي بالغناء، والآخر ملهي بالرقص، والآخر ملهي بالمسلسلات والأفلام، والآخر ملهي بالبنات وهكذا. أ يعرف هؤلاء الشباب، وأنا أريد بهذا الكلام شبابنا نحن. أ يعرف شبابنا عن أصحاب الكهف وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن الأئمة الأعلام. كما يعرفون عن أهل الزيغ والعبث واللهو الباطل ابدا إذا كان الشباب يبحث عن البطولات وعن الإنجازات العظيمة فها هو مجد أصحاب الكهف هؤلاء الشباب الذين استعلوا على شهواتهم وعلى رغبات الدنيا وأعلنوا إيمانهم بالله عز وجل وصدعوا بالحق وكان هذا الذي قاموا به سببا لإعلاء شأنهم عند ربهم سبحانه وتعالى فالإيمان هو الذي يرفع صاحبه ايها الأحبة الإيمان هو الذي يرفع صاحبه وليست المناصب والأموال فهؤلاء الشباب تركوا كل المطامع من جاه ومال ونسب واختاروا لانفسهم طريق الهدايه فزادهم الله هدى قال تعالى انهم فتيعه امنوا بربهم وزدناهم هدى امنوا بربهم ومن اجل ذلك زدناهم هدى. ونالهم الذكر الحسن في الدنيا وفي الاخره ويكفي في ذلك ان قصتهم وردت في سوره الكهف. En kost het fil tutla in de jaren telt, in de in zorg, stevig in zorg, stevig in zorg, stevig in zorg, stevig in فوق ما يفكر فيه البشر فساقهم إلى كهف وأنزل عليهم السكينة وغشيهم النوم فناموا في هذا الكهف سنين طويلة قال تعالى فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا وقيل أن هؤلاء الشباب كانوا من طبقة ثرية من طبقة غنية ويشهد لهذا أنهم لما قاموا من نومهم أرسلوا أحدهم بالورق وهو نقد من الفضة فلوس الفلوس الفضة كانت معهم هذا يدل على أنهم كانوا من الأغنياء ويدل أيضا على عظيم التضحية فهؤلاء تخلوا عن القصور الضخمة التي اعتادوها وعن الفرش والأسر الناعمة ولجأوا إلى كهف ضيق خشن صغير كل ذلك من أجل ماذا أيها الأحبة من أجل الحفاظ على دينهم هذه هي التضحية وانظر إلى مثال آخر يتجلى في مصعب بن عمير رضي الله عنه هذا الصحابي الجليل الذي كان من أعطر شباب مكة وكان صاحب مال وجاه ونعمة ولكنه لما دخل الإسلام دفعته امه الى التخلي عن كل ذلك فتخلى رضي الله عنه عن كل شيء من اجل دينه هكذا يكون المسلم تخلى عن كل شيء حتى انه لما قتل رضي الله عنه لم يجد شيئا يكفنونه به كان من اغنى اهل مكه كل بنت تتمنى الزواج منه ولكنه لما مات لم يجد شيئا يكفنونه به الا ما كان عليه من اللباس ومع ذلك لم يكن كافيا فيصف عبد الرحمن بن عوف بقوله ان غطينا راسه بدت قدماه وان غطينا قدميه بدا راسه سبحان الله رجل كان يملك الدنيا باسرها ولكنه لما اختار الاسلام أرغمته أمه على ترك كل شيء ففعل من أجل ربه عز وجل ولما قتل لم يجد شيئا ثوبا يكفن فيه فحتى الثياب التي كانت عليه كانت قصيرة وهذا هو الإيمان الحقيقي يدفع صاحبه إلى التضحية ودفع هؤلاء الشباب إلى الابتعاد عن زينة الدنيا ومتاعها wel luju ila robbi hem, Subhana huwa ta'ala. Thumayad dan ullah, Subhana huwa ta'ala, bibaafi hem, bad de fatrat in tawila, mina nom. Fakala ta' wakadelika baaf na hum, lietasa lieta beina hum, lietasa alu an muddati noemi hem, an muddati mukfi hem, fakalu yeoman. Namu في الكهف أكثر من ثلاثمائة سنة، ومع ذلك هم يشعرون وكأنهم ناموا فيه لمدة يوم، فقالوا يوما، ثم استدركوا قائلين بعض يوم، وهذه هي حقيقة الدنيا، أحبة في الله استيقظوا من نومكم، هذه هي حقيقة الدنيا. فهي كلها بما فيها ستتحول يوم القيامه الى ساعه من النهار لا اكثر يقول الحق سبحانه وتعالى ويوم يحشرهم كان لم يلبثوا الا ساعه من النهار فالمتمسك بهذه الدنيا كمن يلهث وراء السراب الدنيا كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماءا وهو لا شيء فهؤلاء الشباب رسموا لنا منهجا وطريقا لا يستطيع أحد منا أن يستغني عنه انه الصلة بالله عز وجل فالمؤمن الموصول بربه سبحانه وتعالى يشعر بالراحة والسكينة والطمأنينة في كل ما يواجهه وها هو موسى عليه السلام. لما خرج من مصر مع بني إسرائيل ولحقه فرعون لحقه الجيش ولما ظن الجميع أنهم مدركون وأن فرعون سيقضي عليهم صدر من موسى عليه السلام كلام يدل على صدق إيمانه وتعلقه بربه عز وجل فماذا قال كلا Inna ma'iya rabbi seyahdeen. Hada huw halu almu'min. Al attsaal in da'im bierabbi hi subhanahu wa ta'ala. Fi kulli awkat Fi usr al'usr. Wafi waqt al'yusr. Aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum. Bismillah. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Wa ala alihi. Wa sahbihi. Wa man we Dalilun min En als in de vrienden in de vrienden in de vrienden in de vrienden in de vrienden in de vrienden in de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 كما قال أصحاب الكهف ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها هذه هي دعوة الأنبياء دعوة التوحيد كما قال الحق سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أما هذه الدنيا فلا قيمة لها ولا وزن لها عند الله عز وجل وكما قال بعض السلف الدنيا جيفة وطلابها كلاب فمن أرادها فليصبر على مهارشة الكلاب وكما قال الشاعر أموالنا لذوي الميراث نجمعها وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا Wala mabla علمنا Wala الى النار masirana. واجعل الجنه هي دارنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما marhum. تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا Wala اهدنا واهد بنا Wala لمن اهتدى اللهم tedgeqaalid المسلمين Wala Wa at'im المuslimin al-jia'a. Wa aksu المuslimin al urat Wa ansur المuslimin al Afina fi كل mekan. Wa akhiru d'a'wana anil hamdu lillahi rabbil alameen. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Wa qomu ila salatikum irhamukum